ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا اللخاسون أ يعدكم أنكم إذا بدت وكنتم ترابا وعظام أنكم مخرجون.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 وَإِذَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً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 قد كانت آياتي تتلاء عليكم فكنتم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجنون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِ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 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراجوا ربك خير وهو خير الوازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبَعُوثُونَ لَقَدْ مُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا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 قُرْ رَبِّ إِنَّ مَا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِبُ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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلعون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 نا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 120. إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغثر وارحم وأنت خير الراحمين